وزنا واه وجتيلو وعد خراذا ورصادرو اقْوَادَ النَّهَارِ مَاذَا أَيُّهُمَا الَّذِي الصُّحُفُ Go on. so قال لغورتي الخير وما يعمل الناس قال لغورتي الشر هذا